عفوك ورضاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب واشرح صدورنا منا في أوطاننا وأصلح أعمالنا وأصلح أحوالنا ولا تخيب فيك رجاءنا وقت بالباقيات الصالحات أعمالنا يا ذكرى ذكرى لها الإكبار والإعظام وتحدثت بجلالها الأيام ذكرى تَحِنُّ لِغَلِقُ الْقُلُوبِ وَتَحَنُّ ذِكْرَا تَحِنُّ لَهَا الْقُلُوبُ zikra zikra ta hinu lanqulu zikra ta ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام ذكرى رسول الله Zikrata hain'la al-Qulubu wa t-an-khani Ya Salam Allah Quan Ulidan na vi yu fakana ma lida bajain. Odan na vi. Ulidan nave u نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد